قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا وما لي ادري وسنحان الله وما عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمد لله سماءات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء رب شيء بعد اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملائ ال إلى يوم الدين ثم أما بعد ازيكم يا جماعه عاملين ايه اخباركم ايه اخباركم في أعظم شهر في السنه كلها ايه بنتقدم لربنا يا جماعه بنتقدم حد تاب واحده قررت انها تغير كل حياتها واحد قرر انه يعيش لدين ويغير طموحه ويغير افكاره بتتغير ولا لا يا جماعه عايزين نعرف احنا فين عايزين نعرف بنقرب ولا لا لازم كل يوم نقرب من ربنا خطوه جديدة لازم كل يوم نفتح مع ربنا صفحة جديده احنا اتفقنا من اول السلسله إن كل يوم إن الله هنجدد التوبه مع الله وهنجدد كل التزامنا من اول وجديد مع ربنا سبحانه وتعالى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 يا بالعمل انا عايز اكلمكم عن اللحظه الخطيره في احد الاثار ان كفه الميزان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 القلب لما سيات تتحط في كفه السيئات كل حاجه بتتجسد يا جماعه اللي كربا الفلوس اللي كالها وكل لقمه كالها وكل مليم حرام دخل جيبه هيتجاب ويتجسد ويتحط في كفه السيئات اللي اشترى عربيه او بنى عماره من مال حرام هتيجي متجسده وتتحط في كفه السيئات اللي كفى الاسره فقيره عرق وكل نقطه عرق وهو رايح لها الاكل وكل مليم وكل مشوار وكل لتر بنزين اتصرف وهو راكب عربيته ورايح في ميزان الحسنات بتاعه يتجسد ويتحط اللي دعت واحده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 فلوسك لما بتدفع تاكسي او مواصلة وانت رايح ليه وكل دقيقة مرت عليك وكل كلمة سمعتها تتجسد وتتحط في كفة الحسنات يا جماعه وزن الاعمال مش موضوع بسيط عشان كده ليه الكفه ما بين السماء والارض لان في ناس سيئاتها تملى ما بين السماء والارض وفي ناس حسناتها تملى ما بين السماء والارض في ناس ذكرها لله يملا ما بين السماء والارض في ناس قيام الليل عندها يملا ما بين السماء والارض في ناس جهودها في الدعوه يملا ما بين السماء والارض يا شباب يا شباب انا عايز اكلمكم الليله عن مواقف هتحصل على الميزان انا عايز انا عايز السلسله دي نعيش ايه حظ النبي ده عليه الصلاه والسلام لينا واقفه معاه ايه الميزان ده بنقف مع كل مرة مع حاجة عشان نعرف ان الموضوع مش عملين يتوزنوا والسلام عليكم كبير تخيل كده وانت على الميزان دلوقتي وجات اول اعمال ليك اول مبلغ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 اللي كانت بتحبني اكتر بالروح اللي كانت بالجوه وتاكلني اللي كانت بتسهر وتطيبني اللي ضحت عشان بكل حاجه امي انا عايز حسنه نفسي نفسي انا يا امي تقولي كده طب ابويا نفسي نفسي طب اخويا نفسي الاجابه طب ابني اللي ضحيت بحياتي كلها عشانك عشان تركب عربية وتسكن في شقه تمليك من وانت لسه في الجامعه نفسي نفسي طب وبعدين يا جماعه موقف الميزان مش مواقف تخيل حديث رسول الله الله وسلم يؤتى برجال لهم حسنات امثال جبال تهامة بيضاء يعني كفه الحسنات يلاقي فيها جبال جبال الله اكبر ده من السابقين وجبال بيضاء وحسنات بيضاء وبتلمع وفجاه يجعلها الله بابا منصور تتنسف فجاه قنبله تنسف ازاي كفه السيف تطبط سا... كفه السيف تطبط وسن الفاي ليه لانهم كانوا اذا خلو بمحارم الله انتهكوها الشباب اللي قدام الناس عامل انه كويس وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل حاجة انا مش بتكلم على اللي بيعمل معاصي بيقع فيها بينه وبين نفسه غصب عنه انا بتكلم على المنافق اللي بيعمل كده متعمد بينضم المواقف المرعبه على الميزان يا جماعه موقف الراجل اللي 99 صحفيه سيئاته تحطه خلاص انا مفيش امل عبدي انا في حسن ليك ما اتحطتش في كفه الحسنات مفيش يا رب مفيش مره صليت ركعتين في كوف الليل لا يا رب مفيش مره رحت اليتيم لا يا رب مفيش مره قعدت جلسه ضحى لا يا رب مفيش مرة اتكلمت عني مره لا يا رب مفيش مرة صلت ركعتين سنه لا يا رب طب في سيئة محطوطه عليك وفي سيئه انت عملتها وما اتحطتش اختبت مره وما لا يا رب موجود بصيت بصه واحده وما موجود يا رب طب اب انت لسه ليك حسنه رب هتعمل ايه هتعمل ايه ده كفه السيئات طب طب رهيبه ليك بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله تتحط الطيش الكفه كلها كفه سيئه كلها ليه قلبه وهو بيقولها كان في صدق شكله ايه كان في حب ربنا شكله ايه كان في مشاعر خالصه لربنا شكلها ايه الاخلاص طيش السيئات كلها لان كلمة الاخلاص من المواقف الرهيبه يا جماعه موقف لما يجي بقى اللي ظلمتوهم اللي شتمتيهم اللي اختبتيهم فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي بعد ما الحسنات اتحطت في كفه الحسنات وسيئات هنا والحسنات طبت هات شويه دول انت شتمتيني هات شويه دول انت ظلمتني هات شويه دول انت اختبتني هات الحسنات خلصت طب وبعدين خد سيئات بقى اوعي اوعي تيجي يوم الايه ما تلاقي كبائر في ميزانك انت ما عملتهاش اوعي تيجي في ميزانك انا يا في الجريمه دي انت ظلمت واحد وقع في الجريمه دي بدك من سيئاته اوه تيجي يوم الاهامه تلاقي في ميزان الجواز عور في يا رب ده انا ما كنتش متبرجه اصلا في واحده متبرجه انت طلعت عليها شع وخطبتيها وكنت بتلم عليها دايما اوعى تيجي يوم القيامه تلاقي سنوب فظائع في ميزانك يا رب ما عملتهاش انت ظلمت وهتكت عرض حد انت اشتتمت انت اعتديت على حد انت انت انت, انت حد انت كلت من اليتيم انت عملت اي مصيبه الاحسائات بتاعتك كلها اتحطت ليك يا جماعه فضامات يا جماعه